دكتور بيالم ب ي له ع ي ق لاهواء ماتنعرف حالتي ماتنوصف ص ع ب ة أ و نيران ماتنتفي والقلب بينتوى او يا تولي طال سفل المحترق قلبى قلبي روح الحزن او غير الحزن ما هو صف لكل الدوامه طيب الوشر ن او ولي يا 「よしあふ يتك ياحله ترنجي و شلوني ما رد قسى عيونك لو بدي ما خليك تمشي 「やめしょふいて غيرك بدربي」<音楽>「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」 تعال إ ذ ا م ر ة ت ش و ف ك حتى إ ذ ا ت ح ت و ي نفسك م ش ك ل ه دي ما أ ق د ر اعوفك 「風邪 اذا ت ح あ